المشكله ما كتفهموش اجي الغرفه اش مغاربه علمانيون ومسيحيين كننزع ما بركه هادشي اختي ريتا واخا قلت شي وحدين حامض ولكن راه الناس الضيوف خصني ندير معاهم هاد الاساليب خصني ننزل معاهم الغباء ديالهم باش نوضح لهم الامور قال لك راه